بسم اهل الايمان الكامل وهم اهل الايمان الناس وهم متفاوذون في ذلك وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه الايمان بزياده الايمان ونقصانه في عمل الطاعات يزيد وبالامور المعاصي ينقص والأدل على ذلك كثيرا من القران والسنه ومن ذلك قوله الله تعالى يزداد ايمانا مع ايمانهم وقوله في خالد الإيمان وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وفي المختاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني الزاني انه يغني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وكان يسرق وهو مؤمن ولا يسرق الامر ان يذهب وهو مؤمن ايها من الايمان فيما يزيد ولا يقص كما هو فقدت اهل السنه والجماعه الذين اخذوا عقيدتهم من نصوص الكتاب والسنه للفهم الصحيح عشان عشان وذلك اعرف الايمان وبذلك بعض الايمان دليل على ان الايمان يختلف ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاه من تركه فهو كافر وقد اهل الله قتله الله وهي الله قتل نعم هذا مرهم الامام احمد رحمه الله وهو معارض من ترك الصلاه سواء جاحل الوجوبها او غير جاحل المهم تركها فهو كافر كفر المخرج من المله وهذا احد القولين لاهل العلم وليس الدليل الكريم والسنه المظهره ومن ير القرآن رب تعالى فانتهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاقوا اخوانكم في الدين فمفهوم الايه انهم الا يقيموا الصلاه فليسوا للمؤمنين الاخوان وكقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم الفداء من وقعته ما اكتفى اخذ الامام احمد ومن معه في هذه فحكمه على تارك الصلاه بالكفر الاكبر اذا مات على ذلك ولا, ولا يرى اهل السنه والجماعه شيئا من الاعمال كفر وكفر الا الصلاه واجمر اهل العلم يرون التكريك بين من ترك الصلاه متعمدا جاحدا لوجوبها فانه كافر بكتاب العلماء ومن أقرض الوجوب وتهاون في الصلاه وتكاثر عنها وتكاثا قالوا فاسق المِلَّة على خطر ولم يخرجوه من دائره الاسلام وانما يرون بانه يسجن من قبل الوالي المسلم ويطعم وتعرض عليه التوبه فانتهى قبل منه تاب اصله وان استمر ضربت هرقه ثلاثه ايام تضرب هرقه ويختلفون هل يقتل ردة او حدا فالقائلون بكفر تارك الصلاه على العموم قال يقتل ردة هي مرتدا عن الاسلام والقائلون لانه لا يضر كفرا يخرجن المله الا اذا جحد وجوبها قال يقتل حدا اي حد ذلك الصلاه ضربه بالسيف او بالاله القتل قرات الشيخ عبد العزيز بن الله ينير الى القول الى القول بان هاي الفرا كافر سواء تركها تهاوناً وتهاوناً بها ولو لم يجدونها وكذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله ابن ابن واؤلفاتهم موجودة وخير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء ثلاثه اصحاب الشوره الخمسه علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن ابن عوف وشعب كلهم يصلحون للخلافه وكلهم امام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد, الله الله كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله عليه حي واصحابه متواثرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم بعد اصحاب الشوره اهل بد هؤلاء الخلفاء ثلاثه ما انا لا احد فهم على هذا الترتيب في الخلافه والفضل ابو بكر افضل الخلفاء وعمر يريه في الفضل والخلافه واثمان اليهما في الفضل والخلافه وعلي راء بطانه يليهم في الخلافه والفضل وذلك اجماع الصحابه الاربعه اجمع العلماء المعتبر باجماعهم على تقييمهم في الخلافه وانه فتقييمهم في الامر لا كما يقول روافض الغلاة في علي بن ابي طالب ولبيته ولا كما يقول الخوارج الكفار ان النبي حقر ومن بعض من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانما اهل السنه والجماعه وسط بين هذه الطوائف المتباداه فهم يقولون بخلافه الخلفاء الاربعه على الترتيب المعروف لان علي بعد ابي طالب تنبا وكثيره عمر الفاروق رضي الله عنه اخذ يفكرون من يلي فيعلى الأمر الى سته من فضلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارا او يلي خلافه عثمان ولم يخالف احد ثم بعد ذلك حدث ابي طالب وحقر ما حصل من الفتن التي حصلت وقول أن السنه فيها معروف من له نصيب له اجران له اجر وخطؤه معقولا قالوا من مع وضلهم من مع والجباء عند تعذيب الظالم من مع كلهم لا يفوز لاحد ان يشهد احد منهم او حتى رايه فيه وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه يحترمون اعراض اولئك الاقيار ويحملونهم على خير المحامل ويقولون بما قال الشرف الاوائل المصيب منهم له اجران وحتى له اجر فقهه معذور عن اي هذا هو الذي استقر عليه الامر اذن <تصفيق> يقول السالح صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلنا نصرف رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤيا الحقيقيه او نضعف احدى الحديثين وكيف الرؤيا القلبيه ما وضحتها لا الخليفه ولا وضحت احد جمعنا بين الحديث والجمع مطلع المشاكل العلماء وجمائع الاقوال إذا كان الكلام بين فيكون يعمل بهما جميعا يحمل كل نص على معنى وبعضنا يحدد الحديث حديث ابن عباس كما على اذا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربطه ببطنه لنحو اخرى قال نور اننا اها مقاله اياه في النور لو كشف هنا احراج البحاث ووجه من ذهب اليه بصره من خلفه محمد على نظر الرؤيه البصريه فاندمجت المسارات احسن الله لك السؤال وهذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دفع من 800 قال اصحابي اصحابي المقصود يعني امته بالكامل أو الذين كانوا في وقت الاحتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا وهو الا من في ورطه اضر هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي امته كلها بيده الشريفه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عدد الانيه هذا الحوض كان نجون السماء فعدد طوله وعرضه شهر طوله وعرضه شهر فما اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشتيهم يريدون ان الحوض يضرب اصدق سؤال هنا يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة فتحصل بينهما مخاصمات وجدال فهل يجوز ترويج مثل هذه الاشرطه اذا كانت المحاضره يترتب عليها مصلحه ل دفع الضلال والخطا للناس فتكون بغض النظر لا حرج وان اذا كان المجادله كانت جدل ومناظره دائما وابدا السني مع الشيعي هذه ليس فيها فائده وقد يكون فيها ضرر على المجادل السني لان اهل البلا عندهم شبهات وظلالات يلقونها على قلوب الناس وقلوب ضعيفه والمهم ان صاحب جمله المتكلم هو الذي يناظر المقتلي يبين له الحق وينظره وينظره كلنا ويقيم عليه الحجه فمن استجاب الحمد لله ومن ابطى يخرجه اما اطاله الجدل العذب المجالس والمناظرات على سبيل الدوام فهذا ليس من هذه السله ان كانت المناظرة على التلفاز وكان يعطى كل شخص وقت وكان يعني السني اللي هو هذا عثمان الخميس في أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليها لأن الوقت قصير لا تكون فتنه يعني ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشبر على كل حال <تصفيق> كل جدل ومناظره في مصلحه للوصال حق السنه فاردو الله باشرني حتى تتحول المناظره الى جدل عقيم والى ما لا فائده فيه مطرح ف العلم المتمكن صاحب الحزمه متى راى في الهجادله معنا اصحاب البدع والضلالات جدوى وفائده فاعلموا ما كان فيها ضررا عليه او على غيره طبعا ف... الشهر الاخير حصلنا هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القسط كيف الجنب نؤذن بالميزان وهو ذي اعمال الخلائق والعالم ونقول بما جاءت النبوة والوزن يوم الى الحق وقوله كما تقول الموازينه ونضع الموازين البسط نؤمن بذلك حبيبه والخيفيه يعلم الله بارك وتعالى امور الغيب طرك الله فيك طرك الله فيك والله اقرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد أصحاب الشوره اهل بدر قبل بدر من المهاجرين ثم اهل بدر من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجره والسابقه اولا فاولا تمطر الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرم الذي وقع فيه وكل كل من صحبه سنه أو شهرا أو يوما أو ساعه امرأه بعض من اصحابه لهم من الصحبه على قدنا صحبه وكانت سابقته معه وسمع وسمع منه ونظر إليه نظره فاجناهم صحبه وافضر من القرب الذي لم يروه ولولا قر الله بجميع الاعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورائه وسمعوا منه ومن راه بعلمه وامن فيه ولو ساعه اظن اكثر فضيله من التابعين ولو عملوا كل, كل اعمال الخير اميل ولو اميلوا ولو عملوا كل اعمال الخير الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه الكلمات ان هذه العقيده بيان لمراتب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم وافضل اصحاب الذي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر اثنان وعلي رضي الله عنهم وافضل القوم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كوان عقد عليه الاجماع وا اهل وهم السته الذين كثير اختيار الخليفه بعد, بعد عمر رضي الله عنه ثم اصحاب بدر اصحاب بيعه الاغوان ومن هاجر قبل الفتح وانفق وجاهد ثم من جاء بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا وهم درجات في الفضل كما ثبت بذلك النصوص واذا قال العلماء علاما بما دلت عليه النصوص من تفضيل بعضهم على بعض لا يدل على تنقص الاخرين ابدا بل لهم اجرهم ولهم خصائصهم كل فرد له خصائصه وله نعوت وصفاته ويشملهم اسم الصحبه جميعا ونالوا فضل الصحبه جميعا ومرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظه فهو من اصحابي ومهما عمل من بعدهم من الاعمال الصالحه فانهم دونهم في الفضل لان فضل الصحبه لا يوازيه فضل فهم اهل القرن الاول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا اطلق على القرون على القرنين او الثلاثه بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليها القرون المفضله مع قرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنين بعده او ثلاثه قرون كما قال الرازي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه هذه مفضله اي لهم الفضل في الأول الاول بشرف الصحبه وجليل الاعمال والانهاد في سبيل الله في الوقت الذي كان با على اهل الاسلام ودعوه الاسلام فنصر الله عز وجل دعوه الاسلام بجهادهم ودعوتهم وعلمهم ومن بعدهم على جانب هي عظيم من الفضل والخير القرن الثاني والقرن الثالث منهم اوعيه العلم واهل التدوين والعنايه بنقل العلم اقراء القران وتاليف السنه والجهاد في سبيل الله وكل من سار على درب هؤلاء الاخيار فهو منهم ويحشر في زمرتهم بدليل بشاره النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله المرء مع من احب المرء مع من احب فكل من احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وانك العلم والقرون المفضله وغيرهم فخر معهم غير ان دعوه الحب لاصحاب رسول الله ومن اقتدى بهم لا بد من ان يدلل عليه صاحبه بادله وبراهين وهي المتابعه والسير على ما كانوا عليه لان من احب القوم سار على ادانه ومن ادعى المحبه وهو يخالفهم عقيده او شريعه ومنهجه فدعواه غير صحيح هذه قاعده وميزان ذكرها ائمه العلم كابن تيميه وغيره ان من ادعى محبه القوم فليسلك دربهم ولينشا على اثريه ويسدد ويقارع هذا دليل المحبه وسبب في ان يقشر في ذبرته واما من يدعي انا احب رسول الله ولكنه يخالف رسول الله في عقيده فشرعه ويمنع هذه الدعوه أو يخالف في بعضها فكل جريمه لها جزاء عند الله اذا وافق في بعض وخالف في بعض فهذا نفس يجب ان يتلافى لان شريعه الله لا تشفق لاحد ان ياتي بها على الوجه الصحيح وسمع وطاعه للائمه واميرا المؤمنين البلي والفاجر ومن ولي الخلافه وسمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفه وسمي اميرا المؤمنين هذا دعتقد اهل السنه والجماعه وبيانا لمعاملتهم لولاه أمور المسلمين سواء كان صاحب ولايه عامه كالخلفاء في صدر الاسلام او صاحب ولايه على اقليم من اقاليم الأرض استطاع ان يبسط يده عليه وهو امير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الاقليم وجبت طاعته على جميع الرعيه في المعروف ووجب عونه على كل خير والدعاء له سرا وعلنا وعدم الخروج عليه وتنفيذ اوامره في المعروف ظاهرا وباطنا والحذر من الاختلاف والمخالفه له لما في ذلك من شق أخ المسلمين ولما في ذلك من احداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتكل الاعراب وتشفق الدماء وتنهب الاموال ويحصل الاذى من بعض الناس لبعض وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض كما هو كما نسمع في الانقلابات وفي الاطاحه بحافل وما شاكل ذلك بدون حكمه لا ينتج عنه الا السلب والنهب والقتل والفوضى فيقتل الضعيف وينهب ماله وينتهك عرضه وتسحق الفوضى بسبب الاطاحه ديوان فمن اكرمه الله على وجه الأرض ديوان مسلم ليس كافرا وان كان فيه ما فيه من القصور أو المعاصي أو الجور أو التكسير في حق الرعيه مهما كان فولايهه فيها رحمه وفيها امان للناس والناس تسعى في طلب الرزق وتسعى في طلب العلم امنه في ادارته وولايته و الناس لا يخافون على اموالهم ولا على اعراضهم ولا على ديابهم ولو كان الوالي جائرا ورحمه الله الامام بن تيميه حيث قال ستون ليله بامام جائر خير من ليله بلا امام ستون سنه يعيش الناس تحت ولايه امام جائر يظلمهم او يظلمهم او يتخذهم حقه ولكن الامن المستبد والناس عامرون ستون سنه بسلطان جائر خير من ليله بدون سلطان لانه يكون فيها الفوضى وتصلط القوي على الضعيف والفاجر على الملتزم فيفقد الامن ويترتب على فقد الامن انتهاك الاعراض والدماء والاموال بل المقصود موقف اهل السنه والجماعه السلف الصالح الطائفه الناجيه المنصوره من ولاه المسلمين الوفا ببيعتهم الاول فالاول والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف والسمع والطاعه لهم وان الظهر واخذوا المال والدعاء لهم بالصلاح والسداد كما قال الامام احمد صاحب هذا الكتاب والفضيل بن عياض كل منهما قال لو اعلم ان النبي دعوه لجعلتها للسلطان ولم اجعلها لنفسه لا للسلطان لما للسلطان من الاهميه ومن اراد ان ينصح للسلطان فلينصح بالطريقه التي تليق بحاله بالمراسله من امكن او بواسطه من يلس سلطان ويدخل عليه او باي طريقه فيها ثكمه وسفر السلطان فليتك غيرك وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان ينصح لسلطان فلا يبديه علانيه ولياخذ بيده ولينصحه فان استجاب فهذاك والا فبالبراءه فنصيحه السلطان تختلف عن النصيحه بقيه الامه والبجر لما له من الأهمية ولما للنصيحه السريه للسلطان والمناصحه الخاصه من الفائدة ما لا يكن للنصيحه العلنيه فيخطئ من يقف على المنبر ويذكر مسالب السلطان ومسالب الدوله وان كان واقعا يخطئ كل لانه ما حل مشكلة ولا استبدل معصيه بطاعه وانما يثير فتنه ويؤلب ضعفاء العقول والعلم على الوالي فتكون الفوضى وتنتشر الفتنه بين الناس لا بد من الالتزام بما دلت عليه النصوص من ولاه المسلمين وعونهم على الطاعه والصبر عليهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان ضرب ظهرك ايد واجب وان ضرب ظهرك واقدم عليك فاسمع واطع هذا آه موقف اهل السنه والجماعه ليسوا كالحوالد واتباع الحوالد في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمه السيئه فتؤثر في قلوب الرعيه فيقوم موقفهم من الوالي موقف سيء بالضرب وبالكلام في المجالس وبالتخطيط والتنظيم السري للانقلاب عليه واذاء فاتسوء الحال يتذكرهم الصبر والعون والسمح والطاعه ويوقفون بالبيعه للاول فالاول واذا جاء اخر يناجعه ينصحونه ويردعونه ولو بقتله ومن هذا الوالي الوالي هو من اختاره اهل العقل والعلم فرشحوه واليا ثانيا من عهد اليه الوالي الاول ورضيه العقلاء من الناس ثالثا من تغلب على الناس بشيفه وجنده ف استتب له الامر ولو ولو هجم على والي قبله ولم تتمكن الرعيه من صد ذلك الوالي الضال حتى تمكن واستتب له الامر وذهب الاول وجب على الرعيه الشكر والطاعه لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوه سيفه وسلطانه ولا يجوز لهم بعد ذلك القروج عليه لانه ظلما اولا بل الصمت والصبر هذه المواقف التي سلكها اهل السنه والجماعه ترك الصالح ومشى على اثرهم اتباعهم الى يوم الدين فليسوا من الخوارج وانما هم على عقيده قديمه ومنهج صحيح والرزوماط مع الاماره الى يوم القيامه البر والفاجر لا يترك البر. البر, والفاجر. البر والفاجر لا يترك نعم علم الجهاد قائم وحكم الجهاد باطل ولكن اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة لما بما فيه من نصرة الدين واعلاء كلمة الحق ولكن لا تجوز المغامرات بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدوله الاسلاميه وتنتفي موانعه وحينئذ إذا عقد الألوية الوالي في أي ايقليم من الاقاليم على اعداء الله في جهادهم دعوتهم في فالواجب على من دعاه الامام ان يلبي الدعوه ويقوم بالجيه من جهود المسلمين يمتثل طاعه الاولياء سواء كان برا او فاجرا فقد يكون الولي فاجرا يعني واقعا في المعاصي ولكن المعاصي لا تخرجه من الإسلام ليس كافرا انما هو واك في قبائل الذنوب لا يمنعك ان تكون جنديا من جنوده إذا دعى تجيب وتمتثل وتقاتل تحت لوائه وتصلي وراءه اذا كان اماما ولا يجوز لك أن تشق اصطائه ابو هذا موقف اهل السنه والجماعه من الائمه ولو كانوا من اهل الجور فاما اذا كانوا من اهل الصلاح فالامر اعظم وهم بالطاعه اولى والتعاون معهم على البر والتقوى يا سي مديعلي الذي يناديك لتنصر العقيده وتنصر المنهج العملي تنصر الحق وقسمة الفيت واقامة الحدود الى لانك ما نعم قسمة الفيت في الغنيمة وهو ما افاء الله تبارك وتعالى به من الكفار غنيمة للمسلمين نفيجة الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على اعدائهم فما افاء الله به عليهم قسموه بين المجاهدين و نعم في واقامه الحدود واقامه الحدود نعم الحدود ليست لاحد الا للوالي بما وليه من امر المشلمين. هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل امدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرد يوم السيد ويجلد الكاذب وشارب الخمر ويعذل ولو بالقتل هذا كله للوالي وليس لغيره لا للعالم ولا للمفتي ولا لاي شخص اخر ليس له ان يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة الا إذا كان واليا او مرشحا من قبل الوالي وهو صاحب ولايه خاصه يعمل بما اذن له فيه الوالي صاحب الولايه العامه كالقضاه في المحاكم الشرعيه وكرجال الامن طالب التمثيل وغيرهم لا هذا مذهب اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بهذه الامور التي هي من صميم العقيده ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم كذلك ليس لاحد من الرئيه ان يطعن عليهم بمعنى يعيبهم ويلمزهم ويلشهر بمثالهم لان هذا طريق لا ينتج عنه الا الفوضى والشر المستطير وليس لي حقه ان في ولايتهم ولو كان فاضلا يعني إذا كان من له البيعه في اعناب الشعب في من هو افضل منه لكن تمت له البيعه او تغلب على الناس بسلطانه فليس لاحد ان ينقض بيعه المقطول من اجل وجود فاضل ليس لا خدعه فيما يتوخى على ذلك من شبك الدماء وانتهاك الاعراض وسب القول بل الواجب ان يختاروا ولاه الامور لأن الله عز وجل يحفظ بهم يحفظ بهم المسلمين وامنعوا فاما من ويامن الناس فينطلقون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفي ما يطلع شأن دينهم ودنياهم بوجود الوادي وهذا امر مشاه ايو اقليم من اقاليم الارض فقد الوادي لا تجد فيه الا السرب والنهب والفوضى وعدم اقامه شعائر الله وهجر المساجد المساجل وهجر دور العلم ولا يشتغل الناس الا بشيل حملا للسلاح وتخطيطا لصد من يتوقع هجومه فالحمد لله اذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بحمد الله عليه وذق الصدقات اليهم جائزة و دفع الزكاة إليهم واجبة زكاه الحبوب وزكاه المواشي وزكاه عروبة التجاره وزكاه الخارج من الأرض كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين يدفع للوالي وهو مسؤول عن توزيعه في مصاريف ولا يجوز لاحد ان يطلب منه حق الزكاه ان يطلب منه الجبات من قبل السلطان فيمنع لا يجوز له ابدا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاه قال ان اخذوها وشطر مالي عقوبه ياخذ الزكاه وياخذ نصف ماله عقوبه والوالي بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي والي من المسلمين اذا جحد انسان ذكر منعها فان له ان يعاقبه ياخذها وياخذ نصف ماله وها كذلك بقيت الصدقات الواجبه التي نصيفها في مصالح المسلمين يتولى ذلك اولياء الافكار او من واضعه المأذون له بذلك شوف شوف هنا ما بعض التجار يعطي بعض زكاته وبعض الاخر ما يعطي, يعطي الجباه يكون اثما اذا فعل هذا يكون يعطي الجباه بعض المال من الزكاه البعض الاخر ما يعطيه ما يقدرهم به لان حاصل هذا يعطي بعض المال ما يعطيه ما يعطي مال كامل ما مال الزكاه منه ما لا يخفي شيئا بل يجب عليه ان يؤدي زكاه ماله الى الجهه الشرعيه والجهه الشرعيه الوالي فاذا لم يطلبها الوالي كما هو الحال في قضيه زكاه الجبهة. النقود اليوم اوراق العمله وعروض التجاره طلب فيها قليل لا سوى في هذه الدوله يجب عليهم ان يحصوا اموالهم وان يصرفوها لاهل الزكاه الفقراء المساكين العاملين عليها اذا كان الوالي عليها لا يصرف لهم بالادوال لانه اذا ارسلهم هو صرف لهم من في سبيل الله ابن السبيل حتى لا تبقى الزكاه في المال حتى مادام يوجد مطرود المصاريفها لا تنقطع ابدا في اي بلد وفي اي زمان وفي اي مكان اللهم الا في اخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر المال حتى ياتي المؤمن بصدقته فلا يجد من يقبلها منه يقول له لو اتيت بها بالامس لك بال اما اليوم لا ارى بده فيها لجنون السع وكثرة المال عند الناس وهذا شيء ينتبه من دفع اليهم اجزاء عنه فر كان ثان او فاجرا الزكاه اذا على منهج السنه اهل السنه والجماعه اذا اديت الزكاه الى الوالي المسلم او الى الوابه الذين يرسلون من قبله لاخذ من سلبت له فتدبر ائمه صاحب المال وانيطت بذمة الوالي وجبت فالمهم ان صاحب المال برئ ذمته وبقيه العهده على الوالي وعلى اماله والوالين وجب عليه زكاته اما ان فيها فيؤجر واما ان يدور فيها ويغفل فالعقوبه عليهم صاحب المال قد برئ ولا يجوز له ان يكون هذا الوالي ظالم لا احسب زكاه مرده لا يجوز بل يجب ان يدفع ناء مصلاه الجمعه خلفه فيعلم الله ان الناس منن ينصحوا ولا تكن من قدر على النصيحه بالحكم يجب وليست من شرط النصيحه ان تكون مباشره للولاء ولكن قد تكون بواسطه جلساءهم وهم يستطيعون ان يوصلوا اليهم الكلمه ف يستلوك الناصح الطريق الصحيح عن طريق المراسله عن طريق المشافه عن طريق الواصله هذا ينفع الله